كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يَأْتِكُمْ نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير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 أأمنتم ما في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم ما في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير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 فَمَن يَأْتِيكم بِمَا إِنَّمَا